وَمَا مِنْ دَ بََّةٍ شِلَْضِِ إِلَّا علىى اللهِقُهَا وَيَعلَمُ مُسْتَقَب وَهَا وَمسْتَوودَهَا كلُللُ في كِتَابٍ مُبين وَبوَ ال الذيذ خَلَقَ السَّمواتِ وَلَبَت سِتَّةِ أَ يَانِهُ وَكَانَ عْشهُ علىلَم إِ يَابل وَكُمْ لَبل وَكُم أَ يكُم أَحْسًا عملَلَ لَكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَلَئِن قَرْنا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَّا أُمَّةً مَّعْجُودَةً لَّا يَقُولُنَّ مَا الا يَوْمَ يَأْتِي إِمْلَاءٌ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَنُذِيقَنَّ لِلْإِنْسَانِ نَارًا رَحْمَةً ثُمَّ نُزِعْنَاهَا مِنْهُمْ إِنَّهُ لَيَكُونُ سُكَفُ وَلا إَِّذَ قَمابُ نعمم أََعدَبَ اللهَّ أَمَستتَدهُ لاَطوللا ذَذهبَبَ السَّادُ عَّ إِكلَ فَحر سَخ إِا الذيينَ فَدَهُ وَنُ الصَّال حاتُِ مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا, وادعوا من استقعتم من دون الله إن كنتم صارقين فإن لم يستجيموا لكم فاعلمون أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فلنتم مسلمون من, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهمون أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخشون أولئك الذين لنس لهم في لاحلة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ على بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَاهُ مَوْعِدُهُ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 ويقول لشهاد هؤلاء الذين كَذَبُوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرتهم كافرون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 أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يسترون لا جرم أنهم في آخرتهم لاخترون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتون إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالدون